قال بعلف الإطلاطي بن إبراهيم البغدادي حديث كل منهما في الشريحين قال وشمعة من الثاني مش من دون البخاري وما عبد السلاجة مما بالكتني السلاجتي فشمه شريح عندنا إبن الله لا إدلا جلالا من الروات إبن أبي شريك أحمد ابن أبي شريك وشرج بن نعمان شريج بن يونس هؤلاء اذا لاذا جاءت اسماءهم هكذا مضبوطه بالمهمله يعني بالشين المهمله وبالجيم وباقي الاسماء التي وردت في هذه الكتب شريح ياني بن وجنى بالمعجم بدلا من من الشين يعني ش وبالمهمله بدلا من الجيم يعني ح شريج قال ما عبد الصلاة قال إن عبد الكتب الصلاة فيه والمراد بالكتل الصلاة كما مر بنا الموطأ والصحيحين فشريح بمجمة وحاء مهملة قال ومن رأى المشتوىها شلما استده بشلما كما قال عمر الجرم إمام قومه يختلف ابو صحبته مع القديمه قبيله بني شلله لانه جاء بني شلله زياركم كتبها زاركم فعاد بفتح الشين وكسر الميم قالوا القبيله وهي الواحده من قبائل العرب الذين هم بنو ابي واحد في الانصار يسمونه بني شلله وكم من الامر يا لعمر بن سلمى والقبيله ابن سلمى بتشري اللام واختار قلنا من قشريا وبطيا يا ليتك ان تقول بني سلمى وبني شليله وعمر بن سلمى وعمر بن شليله وبطيا وعبد او ال... هو عبد الخالق ابن سلمى ابن شلما الشيباني قال حديث روفي مشلما وما عدا ذلك فبالتفصيل فقط ظاهره هنا أن القبيلة لهم عمر ابن شلما وأما أمر ابن شلما ضبطه واحد وهو بالضبط الشين واللام كلمه يروي ابن حرب ما يسماه عبد الخالق بن سلمى يقول فيه الوجهان عبد الخالق بن سلمى وعبد الخالق بن سلمى وما هذا هؤلاء اسماء فلا ضاف كلها مضبوطه بفتح الشين واللام بفتح الشين وسكون اللام يقال وما بعد ذلك في الفتح فقط ثم قال عن العشرائش التي فيها عبيدة وعبيدة فإنه جاء مكبرا وجاء مصغر وجاء في والدي عامر الباهلي وهو بكر في كتاب في البخاري في كتاب الأحكام في قصة وكذا ياني عبيده ابن عمرو او ابن قوش ابن عمرو الشلماني ب سكون اللام وهو المناسب هنا ياني عبيده الشلماني امر صحا نشب الى سلمان بن حراد وهو ابن يشكر ابن ناجيه بن حراد قال حليذ واب الصيحين عبيده السلماني او السلماني وكذلك بن حميد هو ابن شهيب الكوفي ايضا في البخاري وكذا ولد عالم الاشكال بنيه الوقوف بنيه الوقف سديام دي حارث الحضرمي قال الحديد في الموطا ومسلم وكلهم بضم الميم في كل من الاربعه الشلماني في كل من الأربعة قوله بضم الميم ماذا يريد الميم هنا قال كذا وله أمر كذا الشلماني وابن حميد وولد شفيعي وولد شفيعي كلهم عبيدة مكبر لكن عدو عندهم مشرو فهما ويقول هو ابن صهيب الكوفي اذن يوم البخاري وكذا ولد, ولد ابن الاشكان بنيه الوقت ولوف سيام ابن الحارث الحضرمي قال حديثه من الموطا كلهم بضم الميم قال بالفتح مكبر وما عباهم مما قلت تكتب السلامه مشغر كأبوبة كابن الحارث ابن عبد المطلب وأبوبة ابن مؤكد وشعيد بن عبود ومنها ايضا ومن الاسماء التي فيها اختلاف واختلاف عبود و عبيد فعبيد بالفتح مكبر لكن ليس هو عند ارباب الكتب الثلاثه فيها بل عبيد عندهم فيها مصغر وقد مر بنا في كلام الحافظ العراقي أن هذا الاسم عبيد ما تسمى به الرواة وإنما هو اسم للشعراء والأدباء قال فيها مصغر فقط ومن هذه الأسماء أيضا قال عبادة بتخيف الموحدة كما قال أو عبادة عبادة بتخزي الموحدة كما قال واستح عبادة أبا أوابد محمد الواسقية شيخ البخاري وما عباه في الكتب الثلاثة ففي الضم عبادة كعبادة ابن الشاطر رضي الله عنه وحفيده عبادة ابن الوليد يعني أبا عبد الله الصامت ومن الأصناء المستبيها أيضا عباد وأباد فقال هنا عباد قال وأب من مع التخذي أبا وليد قيش عباد القيش الضبع البشير حديثه بالصحيحين. قال وفرد أبو بدر المنكوري الشاعر ما في الكتب الثلاثة إذ ما به فيها في الفتح أباد وعباد مع التشديد أباد وعب وعباد مع التشديد. قال إنما عداه فيها وبالفتح والتشديد كعبد بن سليم المازني وعبد ابن عبد الله بن الجذير وأما ما وقع عند أبي عبد الله محمد بن مطر بن المرابط في الموتى من عبد بن الوليد المعوادة فقال القاضي عياد إنه خطأ ولما هو عباده وليش عبات ولا عباد ومن هذه اسماء ايضا التي فيها اشتباه عبده كما قال وانذر ركوبي البجلي نسبا الى بجيما حي من اليمن وبجالا بن فتح التميمي ثم العنبري البصري رأى الاول مسلم في مقدمته لابن مشعوب رضي الله عنه قوله ان الشيطان لا يتنصل في صورة الرجل سواء القول يحددهم الحديث ولساني حدته البجلي ومن ذلك عبده وعبده كان اول جهد العين المهمله وبطء الباء عبد اذا هو عبد وابدا كان اول اللي هو عبده كما قال وعامر الكوفي البجلي نسبه الى بجيله حي من اليمن عبده عبده كل او كل منهما اسم ابيه عبده بن حاتم عبده كل منهما اسم ابيه عبده ايران عندنا عامر ابن عبده وبجعل ابن عبده عامرنا رجالا كلاهما ابن عبدة. قال بعض من المحددين بالشكون من باء في الشمئل عبدة قوذه، وقيل في سامي عبد أيضا، وما عداهما في الكتب الثلاثة فعبدته بالشكون قطعا كعبدة ابن شليمان الكلابي. عبده ابن ابي لبابه ابن فاطمه علي الاشين ان المركب يريد اشداء عبده وعبده في الوجود في كتب الشطاء عبده في مبايت ومرابعه فهي عبده ثم ان قال ومن الاسماء المستبهه عاطين وايقين والذي جاء في كتب الحديث او قيل وجاء ايضا عقيل لكن عقيل اكثر وان منهم من تشبب اوقيل وايضا يرجعون الى نسبه من قبيله قبيله اوقيل والتي ينسب اليها يقال العقيلي قابلي كثيره في كتب الحديث واما عقيل فقليل وضرب بذلا بذكر عقيل الا ابي طالب في كتب الحديث قال ومنها عقيل بضم العين وفتح القاف او بنوع قيل القديم والمراد القديل يعني قبيله وهنا قال مرخم والمراد المرخم يعني محذوف الاخر الاسم اذا حذف اخره يسمى مرخم ولولا اسمه حمزه فاسمه حمزه فهو حمز فهذا ترخيم وهكذا كما قال صاحب الفيه ترخيم الالف اخر المنادى كراشعة أو كراشعة في من دعاش عادة، وهم قال القبيل وهذا أشار إليه بقوله عقيل القبيل وابن خالد سلا أبو يحيى هؤلاء الثلاثة اسمهم عقيل. هنا ايضا قول القديم مرخم مرخم القبيله المعروفه التي ينتسب اليها العقيليون قال لها ذكر في مسلم ومن هؤلاء ايضا عقيل بن خالد الايلي قال حديثه وابن الصريحين وكذا ابو valid ابو valid وحي الخجاع البشري وهو وحي ابن عقيل رواه مسلم قال ماعد الثلاثه من بطن العين والكشين القاضي كعطيل بن ابي طالب له ذكر في الصحيحين وهو الحديد المشهور لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح، حولما وصل مكة في حجة الوداع، في حجة الوداع، صور وياه رسول الله أين تنزل غدر؟ فقال وهل ترك لنا عقيل للرباع الأودور؟ كأن عقيل أخذها في زمن الجاهلية قبل الفتح. قال وهكذا ومنها. واقد كما قال وقاف وقاف واقد لهم اول ارباب الكتب الثلاثه واقد هذا الاسم يشبه مع رافد فان الا يجان بنقطتين او بنقطه يوتر فيتي لا يوجد اختلاف فيقال ويقال واقد ويقال وافد فاشار هنا رحمه الله الى ان من الاسماء المستبهه ومن المختلف والمختلف كلمة واقف أول أرباب الكتب الزلاطى واقف بالقاضي كواقل ابن عبد الله بن عمر وابن ابن أخيه واقف ابن محمد ابن جو ولوش لهم وافد أي لوج في كتب الزلاطى من اسمه وافد ومنها ايون الاشمال التي بها اشتباه ان مشى الى اول فيقال الايلي والمشى الى ابل او ابل فيقال الابلي وبينه اشتباه بين الايلي والابلي قالوا منها الايلي كما قال كما لهم الايلي بفتح الهمزه ويقول التحتيه مش با ولا اولى ومن هؤلاء الذين ينتسبون اليها هارون بن صعيد الاولي ويونس بن يزيد الاولي قال من ابلي قال بمل الهمزه وتشديد الموحده بمل الهمزه والموحده وبني وتشديد النون وبني مشى الى ابلة بلدة بالقرب من البصرة فلان شريف سلافتي يا ليلالي المالك في الموطا او احمد لا المالك في الموطا او البخاري او مسلم بل ليس شريف سلافتي احد منسوب اليها وانما المذكور في كتب الكتب السلافه هو الايلي طالب الصلاح شيخ ابي ابن فروخ وهو مذكور في كتاب مسلم لكن لم يشذره العراقي لانه ذكر بغير نشبه وقيل به شهيدام ابن فروخ قال ان هو ابني لكنه ايه لم يكتب بالنسبة ثين الاسماء المتشابهه ايضا البجار والبجواز ثينماذا يقع بي الاختلاط في هذه الكتب الثلاثه قالوا من البجار كما قال والراء المهمله اخرا اخرا بالقصر من وجني قال علم البجاره قال ان شبه من البجري يخرج ذهنه ووباع فهو اسم لمن يخرج ذهن البجري واديا يقال ذي البجار انشد اوليه ابن فضاح الحسن الحسن بن شباح الحشن الحشن البزار قال لي نوري باللغه العربيه من شيوخ البخاري و كذلك ممن انتسب واتصف بهذا الوصف وابنه هشام خلفا خلف ابن هشام احد القراء المشهورين الذين تنسب اليهم بعض القراءات المتواترة قال من شيوخ رشدين قال من الصلاح ولا نعلم في الصحيحين بالرأي المهملة غيرهما يعني من يقع منشوبا يعني إلى البجع وإلا في أحد ابن محمد ابن الشكن أحد شيوخ البخاري يعني أيضا من البجعين وقيل عنه يشربو ثابت الذي الششوه استشهد به البخاري ايضا هو ينسب الى البزار وقد نشب قال ذلك لكن لم يقع في البخاري موصوبين وما عدد من الشبا ابن الصباح وابنه شال يعني خلف الصريحين فبزاج مكرره اي البزاج اذكرنا ما هاجر من الاسلام الحسن بن الصباح وكمال بن هشام وهو اللذان يقال فيهما البزار وما عداهما فيقال فيه البجاج قالوا هذه جائت مكرره ت محمد بن الصباح البزاز ومحمد بن عبد الرحمان البزجاج، وعند نسبة إلى البزجاج نسبة لبيع البز، والبز هو القلاش، في الأول ليسو في صناعتي الزيت استخراج الزيت من البزر، وشائبه يقال فيه البزجار. والثاني منسوب الى صناعه البجج فصرا اليه قالوا فيه البجال لكن هما من ما يشبه قال منهم المصري اي هبن اسماعيل بن استدي مع البصري فالا الاول بالميم المعجمه من فوق والثاني بالموحده من اسفل فهذا مما يشتبه أيضاً قالت ما قال في الموسى بن النون والصادي المهملة إلا هو النصري شامل هو ابن عبد الله وعبد واحد ابن عبد الله بن كعب ومن هؤلاء وضع مامه بن الأوش ابن الحداد قامس كل منهما نصريا او ما النصري نسبه الى عبد القديمه نصر بن معاويه بن بكر ايضا ما ورد في الروايه او في كل ما تجده في روايه انسبه الى النصري قال الراوي الاول مسلم والأول هو شامبو بن عبد الله النصري والثاني البخاري اللي هو مالك بن حلال والثالث الشلابا نصري بالموحدة بشري فأينما إذا النصري وبشري وقد يتحقق بهذا أيضا النبري وإن لم يشير إليه هنا. ما بين النضري والبصري والنصري شيء من الاشتباه قالوا منها ايضا ائمه أي من الاشماء التي فيها اشتباه اتهجي كما قالوا اتهجي دي اسوالي لما مره وبدي هيك ذوقيه وتجديد وراو التوازي اول مفهومها بالجزائر داين بنا التوازي والتوجي هو وين ليش بالضبط هاكو هذا قالوا انه التوجي كما قال والتوجي بالشان يعني بالشان الشارع لما مر وبن ضيفوقيه التاو وتشيد بن واج التوج وبجاء النسبه الى توج ويقال توج بن جني بلد ان دفارش ومحمد بن الشوق التوج ابو علي البصري قال حديثه البخاري التوج وما عداه بمثلثة وواو شاكنة يعني الثوري وبا ما الثوري والتوذي اشتبه قال وما عداه بمثلثة وواو شاكنة وراء وام الثوري قال ابن علام ابن ابن علام الثوري قال ابو حميد الصريحي هو وهو شديد الالتباس بالاول يعني بتزوج باشتراتينا بالكنيه قالوا من الاشمال التي يقع فيها الاشتباه الجريري والحريري كما قال وزي جرير بن هشام لما مر بم جني نسبة لجرير اي جرور بم الجيم مشبه لجرور بن عباد لجرور بن عباد طالب ضمن العوائد التخفيف الموحده جرير بن عباد سيطالب به الجريري نشكه لجرير بن عباد وتخفيف الموحده قالوا ياتي باثنين فقط عباس بن وهب بن فروخ وشعيب بن وهب بن اياش يعني وكل يشبه الى الجريري قال حديث كل منهما في صحيحين وورد ثانيهما مقتصرًا فيه على النسبة في مسلم للرواية على بندرة وعن, وعن حيان بن عمر وغيرهما. واما حيان هذا وابان ابن تغلب وينشيبا ذلك ورى لهما مسلم سلام يريد ازي صحيح ايه منشودين يعني الجرير باب سليما حيان وابان ابن تغلب كتب وبحاء المهمل بالقصر اللي هو الحريري منهم واحد بن بشر يعني الحريري هو مو كثير ابو زكريا الحريري بالاشكان لما مر فتحا حاء الحريري قاله تفرجامش من روايه عنه والقول بانه شيخ البخاري ايضا وهم كانه عليه خاص ب مسلم رحمه الله كما قاله الناظم قالوا بشوخ البخاري انما يهو وحي ابن بشر البلخي وليس الحريري قال له ادهم واحلم ايوب الجريري الديمن المصوحه الوراء المكسوره نسبه لجده جرير البجلي رضي الله عنه وهو وين الشيخ محمد بن البخاري في كتاب الادب من شعيره لم يذكره منشوبا بل ب اسم يوسف ابي يحيى ابن بشير فقط ومنها اول الاسماء التي اشتبه كم سجامي اشتبه مع الحرامي كما قال وينشب منزل كتب الثلاثه اجاميا بكثر المهمله وبالزاين كما ابراهيم بن المنذر فاوى وقال لك في كتب الثلاثه فهو بالجاي ان حجامي قاله ابن الصلاح قال وهو من كتب الصلاه احيانيا لكشف هذه المهمله وبجاي كابراهيم المنذر وضح حافظ العثمان صحيح وقع ذلك من كتب الصلاه فهو بالجاي قاله ابن الصلاح وزع باليه الله بن يحيى الحافظ العراقي هو من اذهما اسمه في حوض مسلم اختلغ به بابته فبابته الاكثر وضح المهمله وابن الراوي يعي الحريري والطبري بابته بكثرها وعني بجام وابن زاد الاول الحرامي اختلغيه بضبي وبضاقه الازهر بالذره المهمله وبالراء حراني وبالوابطى وقبري بتكسرها يعني بتكسر المهمله وبالجاي الحجاني وابن مرهم بجيمن مقمومه الجوراني أو الجدامي بدين منظومة ومال المعجم قال أبو كراب علي والجيوان في بابك من يشو بلا دم حرام من الأوصار جابر بن عبد الله ابن علام قال ولم يذكره الناظم كابن الصلاح قال لأبه لن يذكر منشوبا ب اسمه يعني جابر بن عبد الله قال ولم اذكر سهيل جزاني بضم الجيم وبالمعجم كثر وث ابن عامه الجزاني لانه قد يلنسج قبل ان ينسج ومن هذه الاسماء ايضا الحارث سهمه استديم قال ابن ابي حاتم اذا قال والحارث بمهمله وراء مكسوره ثم مثلثه اي لهما اي البخاري ومسلم وهما جوعما فيهما منهم كل ما جاءت من هذه الاسماء في البخاري ومسلم منهم ابو امامه الحارث صحابيا رضي الله تعالى عنه اخرج له مسلم في كتاب الايمان بتقيش الهمزه الامين انه مع اولى شاهد ابن نوفل شاهد هو ابن نوفل وابو عبد الله الجاري قالوا بجيني ذم ميئ نسبه الى نسبه بعد الراي اللي هو هو نسب الجاري بجيني نسبه بعد الراي لجده وقيل ان الجاري مرسى الشغلي الذي هو امام الشوب الى جده جار اول سوق الى قريه الجار او ميناء الجار وقد مر بنا انه مرفا اهل المدينه قال يقيل ان الجار مرسى الشغلي بشاحل المدينه يقال من ارفاته ارفاته السفينه اذا قربتها اذا قربتها من الشط فالراوي كما يشمى مرسى وجارا وصاحب هذا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآمنه على الجار فسمى بصاحب الجاري مرسى الشحن المرفع بضم الميم مر بنا في ضبطه في كتاب الاعرابي يعني مر بنا ضبطه في كتاب الاعرابي انه بضم الايه بضم الميم مرفع من ارفع يرفع فهو شو يعني مرفع وان كان الاصل اسم المكان بفتح الميم قام وشاد هذا منى عمر الخطاب عاله على الجار مرفوع الشفوي فقط ماشيه له الجاري غير شاهد قالوا حديثه من موطئ قالا ذكر ابو علي من جواني ان هذا اشبه بالخارجي من فريد نجمه ومن فائي بدل الشاء بدل الخارجي عبد الله بن مرة الخارفي وقد ما اندش ثم قال ومنها ايضا من الاشواء التي تلتبس همدان وهمدان كما في الكتب الثلاثه همدان كما قال وفي النشيد لا قبيله همدان بسبب النيم واهمال الدام همدان وهو جملوا في كتب الصراحه وان كان فيها ان هو من لم يرد في هذا بالضبط اولا اجام بنوع الجبل ان الله غير منصوب وهو المنسوب لا همبال بما استقر والله والهمام موجود في الروايات موجود مطلقا يعني في كتب الروايات مطلقا هو موجود او التقييد في كتب الجلاد قالا موجود الجروات مطلقا عرف تقييد الكتب الجلاد قدما او قديما وغالبا ارى مبث بالذات والاعجاب يعني ان كلمه الهمداني اقدم من كلمه الايه الهمداني او اكثر منه كما صرح به ابن وكوله يعني في كتابه الاثمان قال ابن همداني في المتقدمين بسكون الميم اكثر وبفتحها في المتاخرين اكثر وقال الهمذاني ونحوه قول الضبي والصعابه رضوان الله عليهم والتابعي رحمه الله وتتابعوهم من القبولة